The universe shapes all كُتِبَ عَلَيْهُمُ السِّيَانِ ये तो she <laughs> no ओ भाई शईज O ذلك <تصفيق> <تصفيق> All uh -huh. uh -huh. إلا نفسه وَلِلَّهِ النَّاسُ جَمِيعًا Oh <laughs> وليس لك إِنَّ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ No, <laughs> اغوالي <تصفيق> الجزائر أمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى واستقل الله وستقل الله Thank you, That's all